استمع إلى الفقرة وأعدها ثم تأمل معناها أحب مدرستي مرحبا أنا طالب في الثانوية أذهب إلى المدرسة صباحا وأرجع إلى البيت ظهرا مدرستي كبيرة وصفي جميل جدا في مدرسة مختبر ومكتبة ومقصف وحديقة واسعة ألعب مع أصدقائي في صالة الرياضة أنا أحب مدرستي كثيراً